يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شَرُّهُ مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا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 ويطافوا عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا ويصبون فيها كأسا كان مزاجها زن عينا فيها تسمى سلسبيلا وَيَقُوفُ عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سودس خضروا واستبرقو وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهرا إن هذا كان لكم جزاء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 وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسُجُدَ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلَةً طَوِيلَةً إِنَّهَا أُلَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَأَاهُمْ يَوْمًا فَقِيلَ نَحْنُ خَلَقَنَاهُمْ وَشَدَّدَنَا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا